وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا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 السماء فطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم أن